جَنَّاتِ تَجْرِي من تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ نُزُلٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَتُونُ فِيهَا السَّمَاءُ وَهُدٍ آمنوا في <تصفيق> حين أنها ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابتا كلها ثابت وفرها في السماء تؤتي أكلها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ألم كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة نصلها ثابت وصلها ثابت وفرها في السماء صلى الله له فали الناس يتذكرون. Vandan se lo kan i med tiden hå vi setting kan kä Hüseyin İtullah الذين بدلوا نعمت الله كفر وحدوا قلما دار البر إنما يصلون جاوب القرار واجعلوا لله أندابا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار <تصفيق> قل لعبادي الذين اللهم كل الذي خلق وتخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وتخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم النار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل وسخو لكم الليل الله الذي خلق السماء وسخر لكم النار وسخر لكم الشمس والقهر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا لإبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أغللن كثيرا من الناس فمن تبعني لهم يشكرون Jarden of I ما يقفى على الله bir <gülüyor> ربنا في الديوان دين المؤمنين يوم يقوم الحساب. وما يقفى على الله ربنا افرد ي واد ي بني وادي السنين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 My God and Fallen.